من الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر حديث أبي سعيد مرفعا أوكروا قبل أن تصبح رواه مسلم وحديث إن, وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير, هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ويقنط فيه بعد قراءة الناس بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولكم هذا من كان لكم يوق في الوتر وأيه منفد في الليل كله يومين العشاء والهجر ودعن صلاة العشاء وقال الصبح كله وقت لصلاة الوتر اصطلها إما إذا قدمت العشاء وصلتنا على المغرب جمع تقديم هل يدخل وقت الوتر؟ في ذلك الحين أن لا يوتر حتى يمضي من الليل مقدار صلاة العشاء أو يغيب الشفاق ويمضي مقدار ما تؤدى فيه صلاة العشاء والذي ذكره فقهاء التنابلة أنه متى صل العشاء ولو تقديما جاز له الوثل لأنه يطبق عليه أنه قد صل العشاء وأن هذا بعد العشاء ويمكن يدخل وقته بعد العشاء هكذا أرده ولكن لما كان المترو ويصلي عادة من هردا يصلي وحده لم يكن عليه مشقة أن يؤخره حتى يمضي وقت العشاء عشاء اي أي قبل ما يغيب الصلاة ويمضي مقدار صلاة العشاء جمعة الصلاةاني في وقت المغرب الذين أرجحواه لعلها الأكرم أنه لا يتر إلا بعدما يمضي وقت العشاء التقديم جمع التقديم يكون في الحضار كجمع لمطار أو لمرض ويكون في الاستثار كجمع المسافر. وهنا إذن من أن يؤخر الاطراء بعد العشاء بعد العشاء المجموعة حتى يمضي وقت العشاء المعتاد فيصليها هنا إذن في أنشاء صلىها ولو على راحلته وسيارته صلىها بالإيمان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب على راحلته. ولا مشقة عليه لذلك ولا داعي إلى أن ينزل لصلاة هذا الآرض وإن كان لازلان وقدم العشاء للمشقة ونحو ذلك انتظر حتى ينضي بعض من الليل لحظة صلاة العشاء المتادة ثم صلىها هي صلى متى وهكذا إن جمع على مطر البلد فلا نشقة عليها أن يؤخرها إلى أن يرضي شيء من الليل ويصليها في بيته لكن كثير من الناس قد يخشى أنه إذا لم يصليها في المسكد يناسيها غفل عنها الذين اعتادوا الصلاة في البيت بل اعتادوا أن يصلوا في المسجد كل اللواغل و من الوتر بعد الصلاه بعد العشاء فيقول كثير منهم إذا لم نصلي هذا المسجد غفلنا عنا إذا أتينا البيت وتشاغلنا وذا أتت الوقت وبالإنشغال يقول إذا لم يكن الإنسان متبهد وخشي من الانشغال والهواس فغلنا القول الأول وهو أن يصلي بعد العشاء المجموعة المقدمة ولو لم يرد الشهر والأفضل له أن ينتظر ويصليها لبيته ويستعد لذلك لكن عندنا مسألة الثالثة وهي ما الأفضل وهي في صلاة الهدى الوتى هل الأفضل أن يحرقون إلى الهاجئة أو أن يقدمها قبل أن ينام ورد ذلك الحديث فاستهر وذلك في الصحيح حديث أن يدعى أبي هرئرة وأبي نظر صلى الله عليه وسلم اوصى كل منهما بثلاث ولنهى قوله هو أن أغتر قبل أن أنام فاخترها الناس مسد من النبي عوصاهما بأن يؤترى قبل النوم فذكر بعضهم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يبيس أول ليل يذاكر الحديث أو يتذكر ما عنده من الأحبيث ويدرسها فينضي عليه جزء من الليل قبل أن ينام فيخاف أن يغلبه النوم آخر الليل في ويصليها أولا الليل قبل أن ينام حتى إذا دوما استغرقه النوم ولم يستغرق أنها تذهب إذا هو قد صلناها بوقت هي جائزة فيه ولهذا بنابا أيضا كذلك الخشي أي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أني أنشغل عنها بالنوم لأول حديث. ذلك ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. <تصفيق> أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو ذب. أبو فاذن في حق من يسهر اول الليل ولو في تعلم مثلا الأول ان يحتاط ويصليها قبل ان ينام سواء في المسجد أو في البيت فان استيقظ اخر الليل وقد صلاها اول الليل فلا يعيد ولا ينشر أخرى هذا هو الصحيح بل يكفيه ويتره اول الليل لانه ورد حديثا ما ويتران ليله لان بين ويترين اصبح مجموعهما شفعان بل اذا استيقظ اخر الليل يصلي ما كتب له شفع ركعتين ركعتين قل ام كفر حسب ما تيسر له ولا يعيد بيته. هذا هو الراجع وقد روى عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم نقب الوجه وصورة نقب الوتر أنه إذا استيقظ آخر الليل وقد أشرأ ونه فلاته ونواها شاف عن مثنه الأول ثم استمر يصلي شاف مرتين مرتين. حتى يكون آخر ما يصلي ورثة أخرى وثرة فيكون قد أشردنا زمن ورثة الأول اللين وثرة ورثة الأول الناقام وثرة لوها شجرة لوثله الأول ورثة الآخر المصلى وهذا قد صلى لا ثلاثة أثر أثر ثلاثة وهو خلافه لا هو مشهور أنه لا يتقرب من رتعة مهردة إلا رتعة المتر هذا هو الصحيح فلما أجرى أنه عليه الصلاة والسلام تقرب من رتعة مهردة بسوى رتعة وهذا الذي رؤية الله عن الصحابة من نقل المتر اجتهاد منهم فإذا الصحيح أنه لا يوقف متره لأنه يزمي على وترهن أولا ويجعله هو المتر الذي هي عليه الليلة ويصلي شفا ولان قائلا يقول أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل مترا يعني آخر ما تصلونه بالليل يعني صلاة التهجر وكذلك ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال وصلاه الليل مهنا لهنا فاذا خشي احدكم الصلح صلى واحدا توتر له ما قد صلى فهذا يدل على ان ركعه الوتر تكون اخر ما يصليك نقول هذا بالنسبه لمن صلى تهجده اولا لي او تهجده صلاه اخر لي فانه يصلي شفرا شفرا ما تيسر له قللا كثر ما نشطا فيه ثم يختم ذلك بركعه توتر له ما قد صلى كما قاله يا نصلي اما اذا اوتر اول الليل فلا يصلي وترا ثانيا ولا ثالثا لأنه, لانه لم يرد هذا مرفوضا وعلى كل حال صلاه الركع أول الليل بحسب الإنسان الذي يشغل أو يسهر أو يبيت أول الليل ما ينام حتى يمضي عهلا أو نصف الليل أو نحو ذلك يحتاج ويصلي أول الليل ويتره إذا استيقظ صلى ما كتب له شفة لا ألا تمكن من قيام اخر الليل وتحقق ذلك واعتاده ووثق من نفسه انه سيقوم اخر الليل فصلاه الوتر اخر الليل افضل لانه وقت النزول الالهي ذكر في الاحاديث الصحيحه انه عليه الصلاه والسلام قال ينزل ربنا إلى حين يمضي حين يقاتل في الليل الاخر إلى أحده ونتظر أنه, أنه يتودد إلى أعباده يقول هل من شائل عليه هل من مستقهد فأعفر له حتى يطلع الهدوم كان ذلك الوقت الذي هو اخر الليل لهذه المنزله وهذا الشغف فان له مذيئه للصلاه فيه مذيه ولانه وقت هدوء الاصوات وشكون الحركات ولانه الوقت الذي تنقطع فيه الشواغل والاعمال والغالب ان الناس فيه نياما كان استيقظ في ذلك الوقت وكان النقصان للليل والناس مجاناً الذي هو للأفضل أهلاء فاذا فأراد الإنسان ذلك فهذا يعود نفسه في آخر الليل لذلك يرجع إلى العادة وليس بصغير دون كبير ولا بالعكس بقى عرفت شبابا ارتادوا قيام آخر الليل قبل الهجر بساعة أو بأكثر وعودوا أنفسهم الصلاة وأصبح عامة لهم لا يخلون بها ورأيت وعليت أيضاً لمن يفعل ذلك من غير شباب كهول وشيوخ ونخرهم وذلك حسب ما يعود الإنسان الاشتراك يقول له آلم من وذكى بقيام اخر الليل فو صلاة الوتر آخر الليل أهضاً ومن خاف ولم يذكر فليحتق ويصلي الوتر أول الليل اما إذا هذا الوتر لم يصلي إلى تلك الليلة فهل يقضيه أم لا السنة أنه يقليه لكن هل يقليه على صفته متراً هل يقليه شفاً ومن في ذلك حديث تأذبت عن عائشه لأن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشر تركه قالت فإن عجز أو كسل من الليل صلى من النهار اهلت الى يسرك ركعه فلينه يقضيها لا يجعلها يترا بل يجعلها شفع وذلك لأن الوتر قد هات من الله نهار ووتر النهار هي النغلن كما ورد ذلك في الحديث فلا يجعله النهار هي هذا وجل يقول إنه يصلي على ودليله هذا الحديث الصليه وأيضاً لقد ذمت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ندم إذا علل على أحب عليه وذكر أن لذبه أحب الوجا عليه ولا ولا ذكر أن أحبنا على إلى الله لا دار عليه صاحبه ويقله ولا كله إذا فاته وفاته وتحجده قضاه بالنهار سببه محافظة على الاعمال وعدم أخلاله بعمل قد تقضى به أو رجله فهذا فقال إنه يقليها وطراً يقليها بالنهار وطراً على هيئتها فدليله حديثاً في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبنى مع وطره أو نسيه فليصال به إذا ذاكى راه أو استيقى ظاهر هذا الحديث أنه يقضيه على هيئته يقضيه على صفته وطرا للا شهر إن كان يؤثر إزدعشرة قضاه كذلك وإن كان يؤثره بثلاث قضاه ثلاثا أو أقل أو أكثر فهذا جليل من يقول إنه يقضيه وطراً وقد استجلوا أيضاً عمونا رؤياً أنه صلى الله عليه وسلم قال ملناً فأنتهجده وصلى هنا بأينا طلوع الشمس والظهر كتب له كأننا صلى الله عليه وسلم أعطلنا رضاً الحديث ويجبكم أنه يشبره وقال لهم أطلق عليه وفت en de witte hoort te hebben die de hele leven veranderen. En dat is En dat is dat je een heel belangrijk punt hebt. هذا أيضاً قد أثبته دعمهم وعلم به كثيراً ولؤلاء والمختار في نظر أنه يقليه شرا لصحة الحديث لذلك ولما علم به من يقول بذلك أنا كل شيء عليك فالأدلة لمن قال يقليه ويتوى أدلة ولمن قال يسرع إيمانه شدعا من دليل وتوجيهات والإنسان يختار ما ترجح منه <تصفيق> وثلاث الراكب سواء على سيارته أو على راحلته حتى ولو كان هو قائم يصلي بالإيمان يرو لقلبه فيها أنه رأى أن من الكبد قيد باللسان يستسهل القراءة من اللسان لا يستغل ويرو يقول ليدخولها الصلاة إلى خرافيها إلا حركاته يحركوا بها رأسه لا يجلس دون دخوله للركوع كان أنه لا يستطيع يأخذ رأسه كثير خروه قليل ولا, لأ لأ ولا لأ من على ولا من على نبره لأن قائدها بالدعاء لا له طريقة لا يأخذ رأسه ويحميه قال اهو ما استطاع ان يدين صراحه ولكن يخلو قلبه يخلو قلبه ولا يقول من صلاته حتى يكون دي لانكا رسالته سقيق من صلاته اللي قال هو من, من غير الليل ويقلت فيه بعد الركوع ندبا لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم من روايه ابي هريره وانس وابن عباس وعن عمر وعلي انهما كانا يقلتان بعد الركوع رواه احمد والاكرم فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز لحديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلت قبل الركوع رواه ابو داود وروى الأكرم عن ابن مسعود إن انه كان يقنف في الوتر وكان إذا فرغ من القراءه كبر ورفع يديه ثم قنت وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة الذي اللهم وليم لذلك اختلف في شرعيته بالصلوات وفي شرعيته في المسر مطلقا أو في وقت من الأوقات أو في ذلك وفي شرعكا من الأوقات ضخور الأوزابه أولا القلوس في اللغة هو دوام الطاعة وقيل إنه الفسوع. وقد مدح الله المؤمنين به وذكرهم صفاتهم قال تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار فجعل من صفاتهم القانتين وقال تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات لاخرها القانتين والقانتات ثم غسر في هذه الآيات بأن القنوة هو دوام الطاعة أو خسوع والإحماك وذكر بعضهم أن القنوة هو طول القيام لأن من لازم طول القيام الخسوع والفضوع ولذلك فشر قول الله تعالى وقوموا لله قالتهم اي مقيلين مطيل القيام خاضعين خاشعين وهذا في الصلوات كلها هذا صحيح حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قالتهم لذلك استدلوا بهذه الايه على ان القيام ركب منه الصلاه فإن الله أمر به وجعله أيضا من سباك من يتهجد يقرأ قول الله تعالى أنه وقالت آنى الميل ساجدا وقائما فجعل من صلى الله عليه وقياما جعله وقالت يكون قالتا وهو ساجد يكون قالتا وهو حاش وهو قائم فإذن أرقو هو الخشوع، وخذ إذن أرقو ليس هو خاص بهذا الدعاء الذي هو الدعاء بعد الركوع، لكن وردت أحاديث في أرقو في صلاه الفجر فانه عليه الصلاه والسلام كان يقنط قبل قبول وانه كان يلازم القنوت في صلاه الفجر لاجل العنف لها من بعض العلماء الى انه يقنط فيها ولكن فيها خلاف طويل تعرض له ابن القيم كتاب الصلاه ولذا بالمعاد وغيره ايضا من الغنم وحققوا ما في ذلك فنحن الان في القنوت في صلاه الوتر لا اذكر طريقا صحيحا ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذه الوتر لهذا الدعاء اللهم اهدنا من هديت ولا اللهم انا نعوذ بك من ولا الى لم يلديه فيه خليل صحيح انه استعمل القلوب ولكن ثبت انه لاحق انه ابن بنته الحسن ابن علي انه علمه هذا الدعاء يدعو به في قلوب المسلم وثبت عظام السنة انه علم علي الدعاء الثاني اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الى فلما ثبت انه علمه عليا وابنه اخذ من ذلك شرعيه الدعاء للمتر بهذه الادعيه في قنوت المتر ولما اطلق ولن يذكر ان القنوت بعد الركوع او قبلهم اختلف في ذلك فبعضهم جعله قبل الركوع وبعضهم جعله بعده اذا قلت قبله فكيف يقلد يقولون إذا تم القراءه كبر ولم يكفى ثم رفع يديه وقلت اذا تم القراءه مثلا اذا كان قراءة بسوره الاخلاص وقال ولم يكن له كفوا أحد قال وهو قائل الله اكبر ثم رفع يديه ودعا لقوله اللهم اهدني الى اخره لكن يقولون ان هذه التي وردت والاثار التي وردت في قنوت قبل الركوع معلولة، فلن تهبط. ذلك تهمل على أن القنوت الذي قبل الفن قبل الركوع أنه هو طول قيام أو أنه خسور. الخسور في الصلاة. وعلى هذا في الأصل أن القنوت بعد الركوع قنوت بالعقم. أن القنوت الذي فيه بالعقم أنه بعد الركوع لا قبله ثم يعني الدليل على انهم بعدهم كثرة من جعل ذلك من الصحابه الذين لنقل عنهم انهم جعلوا قنواتا بعد الركوع وهو الملول به والمتوابث دين بعد دين وقد اتلقتهم الأمة بالقبول لكن اختلف هل يقلط طوال السنة في الوتر أو لا يقلط في رمضان أو لا يقلط الله النصف الأخير من رمضان لذلك أقوال ولكن في الحديث الذي رمي علي حسن أنه علم لدعاء لدعو به في قنوة الوتر ولم يقيد أنه في وقت من الأوقات رجح الدنور أنه يقلط طوال السنة ولكن لا ينبغي الاستمرار عليه فراهتا يعتقد الآمة أنه واجب، فينكر على من سهك من يتركه احيانا يعني كل ليلتين يسعى كون الثالثة أو الثالثة أو الثالثة ذلك حتى يعودهم على أنه يجوز تركه ولا بأس له وأنه كان الأكثر من فعل الرسول أو الإبراه أنه لم يكن يعقل طوب وكذلك الكثير من الصحانة فختينا هذا الوتب وختينا هذا التعال بذبع هذا الجعاء لأجل أن يختنى بعمل الصالحة وهو جعاء شريف جامع للفظائل فيكون ختم هذه الصلاة وهذه الصلاوات بهذا الجعاء من ذلك ختم الأعمال الصالحة بعمل مضرون أو بدعاء دعواته ترجع عن تزكية، هذا كله هذا كله كل هذا هو أجزاءه سواء قبل الرفوع أو بعده. ثم يجوز أيضا أن يفعله الإنسان قبل الرفوع يكذب قبل أن يأكل نومي لأن كان عمره سنة. يكمل قبل أن يمكع لأنه لا يكمل قراءه قبل أن يمكع ثم يرهون ينهي ويقعون ولكن لا يستمد على لا, لا يكثر من ذلك ما جاء هذا الألحة حتى لا يكون شيء من السنه مهدوراً وحتى يعود الناس على ما لم يعرفوه من السنه ليعرفوا وجوه السلطة وينبغي الإيمان أن يعود مُلِين، قد لا يفعل أشياء مستغربة إلها، أن يُحجب أن قد لا يُكذب في الصلاة، أن النساء على كلا، أو ساء على كلا لا تستحي ذلك. من إن العم الصحيح أنهم كذبوا على ما لم يألهوه. يعني الكذب كما تقدم له صفات أكثر الأستاذ أنه زلاج تعاتي لتسليمته. فهو مثلا صدها ثلاثاً بتسليمة واحدة سعداً في ستكار. فيخبرهم أولو ثلاثاً يقرأ عليهم إذا كان مثلاً معناه التطاعة عن الكلام يقرأ عليهم الكتب التي تعلمهم ذلك ومن بيهون إذا نضع بشيء من هذه التعليم كذلك أيضاً يخبرهم إلى ردعاً يأتي المصفة مستمرمة عندهم فتحت القلونة مدناً أو جاء قبل غفوراً أو مثلاً جاء روتر تصلات المغرب ويتشهد الثاني ثم يأتي بالثالثة أو ما عشبه ذلك ينبههم حتى يعرفوا ذلك ونظر ذلك ايضا الأشياء التي قد يستنكرونها ثم تقدم في سجود السهو ان كثيرا من العامة ما تعودوا أن سجود السهو يكون بعد السلام يعني يعتبرونه قبل السلام لكن يرده الإمام إذا وقع منه شيئا على ان هذا قبل السلام بهذه المحالة فهو يخبره مما يكون كذلك حتى لا يسوّسونه بتسبيحا او لا تكبره شخص تكبره إذا لم تكبره وما تكبر لأنه تكبرت من قائدة. تكبرت من قائدة. تكبرت من قائدة. ثم قائدة ذلك إذا امتهى تقدر ومكى ثم الله سعى وقع سبيل الله عليه وسلم ثم سجد وكمل ركاته. أجد الذين يصنون ركاتين عند تسليف الحليف. عندك هواتف؟ الله. مثل ايش في اللي كله انسهو قدركم وتركها لا اتركها لا هاي تكست والله ما انسى سنتها كنت كنت كنت كنت سجد سجدت يلا نعم نعم هذا كذيرا من السلاة حتى تأمروا أن ترك هذا الشيء سهوًا تركه لخدم الصلاة تأتمره لعجل الصلاة سنجد لأجل تركه سهوًا سنجد سيدتي السهو نقول هذا يعتبر خطأ وإذا ترك سجود السهوة ترك قلوب سواء أعلم أو سهوًا لا يتركوا صلاة ولا يحتاج رسمه لا يمكنك أن تكون أبداً من التكريم أو أن تكون لا لا تكون, تكون, تكون من القراءة وما ليس بالقراءة لأنه إذا لم يكبر ومد يده ودعا يتكد باب الإهارة أنه يقرأ أن هذا يسمى القراءة يسمى القراءة أنه هذا قرآن ما القرآن؟ ما ما يحصل العادة هي لا بأس أن في قنوته بما شاء لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورة أبي قال ابن سيرين كتبه ما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق ومما ورد اللهم أدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا إقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم ديني إلى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيقي وأثبتها فيه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعقلك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وثري اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره رواه الخمسة وروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء يعني والانسان يامر ان يدعو في قرات الوتر وفي غيره لما تيسر والله الدعاء مفتوحا ولكن اختيار الادعيه المازوره او لا وافضل يجب ان يدعو, يدعو بهذه الادعيه وبغيرها لولا ائمه الآن ما يقتصرون على هذه الحديثين بل يزيدون تحاديثاً وعالدةً وأدعيةً مستحسنه يدعون فيها المسلمين ويدعون فيها بالشاهدين ويدعون فيها بالأمرات وللأخياء ولأنفسهم ولغير ذلك لأن هذا الدعاء مغضب به والله تعالى قد حث على دعائه بكتابه المبيه في آيات كثيرة فقوله تعالى ادعوا ربكم فالضبعاً وخفيتاً إنه لا يخدم العتبيين ولا تسجدوه من بعد أصلاحها وادعوه خوفا وطمعاً إن رحمة الله قريب من المسكريين فلما أن الله أمر بالجعاء مضحاً دل على أن كل محل يدعى فيه فإن الداعي يأتي أو يحرص على جوامع ان ادعيها وعلى ما يناسب الحال فادعو بما يسر وبذلك دعا رسول الى انه مشروع عند الله صلى الله عليه وسلم قد شرعه وعلمه لنا صحابته في الوتر فله هو الوسع يدعو بما يتيسر رساله هذين الفضيلين علماء يقولون ذكر الشارح أن عمر رضي الله عنه دعا بسورتي أبي وهو القنون قالتا بسورتي وكان أبي أهلتهما في مصحفه وأصبح أدد سور في مصحف أبي مائة وستة عشر وفي المصاحفة الأخرى مائة ومائة عشر وهتا للسورة ثاني صحيح انهما دعاء فان النبي صلى الله عليه وسلم قبيل فاعتقد انه انها قرانا قرا بهما واهدتهما كما روي أن ابن مسعود لم يثبت المعوذتين وقال انهما دعاء دعاء به الامير ان يدعو به النبي عليه الصلاه والسلام واهدتهما الجحور هاتان للسورة أم؟ السورة الأولى هي قوله اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونزمي عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونحلع نترك من يهدرك ثم هذه السورة سورة الخلق يقول له ونحلع وأن السورة الثانية هي قوله اللهم إياك لا ولك نصلي ونستعد ونسى و وإلا كذا رحمتك و عذابك يا عذابك الجد يكفاري و وتسمى سوره الحادثه لقوله فيها وحدك و هناك و هناك كذا صاوا نهد فسمعنا ان يا كنت بهنا و اللهم اهدني في من هديت يا الحديثين كله و او دعاءين وذلك لان فيهما دعاء وفيهما تعظيم للخالق واعتراض له للعبوديه واعتراض لاستحقاقه للعبادة فيدعو بهما قبل ان يبدا في القنوت ثم بعد ذلك هي قنوت للقنوت الذي يرضاه الحسن وهو اللهم اهدده لمن هدئه الحديث ورد بالإحراط اهدده ولكن المعتم ذكره بالجمر اللهم اهدده واختلف هل الأفضل الإحراط لمن صلى من فلدا عن الجمر ويردح الشيخ الاسلام وعيره أن الأفضل أنك كلما دعوت بدعاء أن تدعو به إلى غرية حتى تشرك أخوتك وأهلك واقاربك والمسلمين. ألا إذا كنت تصلي أنما فلا يجوز أن تفرز الله نية، لأن المعلوم لا يؤمن على دعائك. فإذا قلت اللهم لهدني خصصت نفسك. فلا يجوز أن تخص تخص نفسك في دعاء يؤمن عليه. وهكذا إذا كنت تدعو في مجمع و... وأهل الجمع الذين حولك يسمعون الدعاة والأمنون فلا يجوز لك أن تفرط بل تجمع فلو كان الحديث وعدع بالإهران فإن الافضل الجمع لي... ليكون أشمل وليس هذا خاصا بقلوة الوتب بل فهي باقية الأدرية كأدرية الحج الأدرية في الطوار وفي السعي وفي غرفة وفي مزدرها وعند أولاد ربي النارات عما إثبهها وكذلك ادعاء بعد الإصبار وإجراءه الصلاة يأثر صلاة السجود يا نحن بكل حال الإحراض هو الأصل لأن المسلم يهتم بنفسه ولكن من بعد التعليم الخير للمسلمين يجنأ ولا ضرب عليه إذا ازدعى لذلك إذا قال اللهم اهدنا حتى ولو كان يوصل لمهدا وكذلك قوله اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بإذاك من سخطك ونعلم عنه كبرطك الى اخرنا الجاع جنا بنا في الجامع لان هذا هو افضل وفن لما قال من الله من الانهار من لها تأثير ومعنى وثائجة لكن ما يجب لا يجب على أنه لا يجب للدعاء إلا بها نور فتو وضوءك وقتلاكي ثم وقتجع على ثم قل اللهم إنيأتوا أن تنسي إليك ورجعتوا أن اليك إليك وأجأتوا ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء لا من جاء منك إلا بليك آمنت بكتابك الذي أعزنت ومن الذي يقول الله أن ابتهى عليه وقلت وَلِرَسُولِكَ لَنْ يَعْفَلِ فَقَالَ بِنَبِيِّكَ وذلك لأن الأصل أن النبي هو من أحيى إليه والرسول من كل كلها للتنمية ورسالة فأرشده إلى أهل عميل النصف فهو نبي أحيى إليه ثم بعد ذلك كلها من رسالة وقال رسولك إن من يغفر لن يحصل تحقيق أنه وغفيت إليه بيار السر ونحوه لأن بسل قد يكون من غير المشأة الملائكه جاء من الملائكه رسلا لا يكون بخلاف النبي إنه خاص بالبشر فهذا توجيه من يقول انه رج عليه لاجل الانتظار ولكن ففرث أنه عليه الصلاة سمع قلنا سيهدون الأبنة <تصفيق> فاقرها بل يكرى فرها فأثنت أنه لما تنى وجاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام فركع ورفع وقال ربنا ويتفن لأسفر كثيرا طيبا مباركه لما أنه يسلم فسال من يقائل هذه الكلمات فقال صاحبها انا فقال أنا أن قد رايت لغه عشر ملكا يبتكرونها الى يكتبها فقرر هذا هذا ولم يقول له لا تدع الا بشيء قد علمت فدل على ان باب الثناء و باب الدعاء الامر به واسلم انها لم يكن فيها ارتداء فالارتداء في هو ان يدعو لما لا فائده فيه يدرى بذعاء لا أعدم أن القدر الحادث فرؤية ان سادنا من قصف سمع ولا تهو يفعو فيقول اللهم إن يسألك الجنة وظلالها ونعيمها وأنهارها وزنارها وأشتارها وأخرى وأعرض لترى النار وأعلادها وعسلاتيها وأمسالها وأخذ فقال له لا تقول هكذا ليم قل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يقول قوما يأتذره الجعا ولكن لا يقول اللهم إذا سألك الجنة وما يقضب إليها من قول العمل وأعرض لترى النار ولا يقضب إليها من قول العمل فأرشده إلى دعاء جمعا يا اخي اعترف هذه تلك الانتهى الى حاله اليها ان نجدنا الى جانب اي واحد كله دخل لنا سماه بالاري عليك من ودعاء ختم القرآن المطوعة من سبيل الشيخ الإسلام من تنينية بهذا الكتاب هذا الجعاء الذي نكتوب عليه ختمة شيخ الإسلام قد دعاه وختمه في القرآن وقد رأيته أنا مخطوطاً وسمعته أيضاً نقلاً شراهياً عن مشايخ كباري نكتبه عن مشايخهم قبل وجود المطامع حذرهم وتلقوا عن نشائفهم على أنهم لشيخ الإسلام يعني أصله لكن قد أبيض إليه إضافات لأن كبيراً الله إليه إضافات سواء شفاهية أو كتابية فضعيث من كتبه الله إليه وزاده إليه إليه إزيادات الأصل لا شك أن الإسلام جمع دعاء أدخل القرآن بدأه بقول صلك الله رضي من آخره ولكن هل هو موجود في هذا من يمكن أنه موجود محقوقا في الكتابات الأولية ويمكن أيضا أن هذا المطبوع أنه إياه ويكون يحتمل أنه ينهي ديالات لا شك بما سنعلم بمشارك الكبار أنهم سيسيبوه إلى شيخ الإسلام ومن خسنات الخطية القديمة فضعي ساقديمة القملة وهو المطادع سيسيبوه إلى شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام له دعاء وهي ما يتعلق بحثم القرآن إذن الله شكراً لا لكم لأنه إذن الله لا لكن رأيت هذا الخط أحد أعمالي يعني صلّي سنة خمسة خمسين من قام الثالث عشرة عشرة وهو يسير أيضا، هنا نقل عنها الخط ل لشافه أقبله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بحديث الحسن بن علي الساذق في أخيه وصلى الله عليه محمد رواه النسائي. وعن عمر الدعاء ونصوهم بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي. ويؤمن المأمون إذا المأمون إذا سمعه لا نعلم فيه خلافا. قاله لإسحاق ولحديث ابن عباس ولحديث ابن عباس. في هذا المسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنات. وتأمين المؤمن أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فذكر أنها هي رواية النشائد ولكن كثير من العلمائل من صاحح تلك الرواية فذكر أن فيها الضعف وأطعن ناره الضعف راتها وبكل حال لا يكون الاعتماد عنك كدراية النعيمة ولكن على الأدلة العامة في فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك هضل الصلاة عليه والأمر بهذا القرآن وهو الأحاديث روح الحزانة و قد رؤية أيضا ما يذل على تقدمها على أنه يأتي بالسماء و بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلبها في هديث فضالة لعبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا فاستدأ يبعو فقال عجل هذا ثم جاءه بعد ما صلى فقال لها وقال لأئله لا لأحدكم فليبدأ بحمد الله وسلام عليه وليصل على نبيه بما أبناه فأمر ربيا يقدّم قبل الدعاء ثناء وصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإن يسن ان يبدأ دعاءه بالصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم ما بها يكون مشتملا على ذلك قبل وبعد على مقتضى حديث فضاله وحديث و هذا الحديث الذي فيه ان الدعاء ما من بين السماء والارض حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سلم و يقول اللهم صل على محمد او صلى الله على النبي او وصل الله و على محمد و أن ان يجمع من الصلاه والتسليم كما امر الله بهما بقوله صلى عليه وسلمه ويكره إفراد أحدهما يتوى عن الاكتصاب على الصلاة واحده والسلام لأن الله أمر به منعك فهذا ما يتحدق بالأمر الأول ولما الأمر الثاني وهو التأمين فإن المأمون مصدقاً لصلاة إبابه ويرسي طول قروته فلا يسابعه فقلوه يعني هيدع إذا قال الإنام اللهم هيدنا فلا يقول المأمنون اللهم هيدنا إلى آخره يقتصر غلى التأمين وهذا السمين يقول مقام الجاء هذا يعني آمين اللهم هستجب والمؤمن كأنه داعي فهو سريك للداعي هدراءه يسينا اذا كان يبعو دعاء مجموعة دعاء قد جمع ديهم وميح اللهم نهج لك وتولنا وضارك لنا فإذا قال المأموم آمين يسرك هدراء وهذا يؤكد أن على كل من المؤلمين أن يتلفظ بالتأمين حتى يكثر إبعاد لأن الإبعاد إذا كان هو الذي يدعو الله ما هكذا الداعي واحد فإذا كان الجميع يقول اللهم يقول آمين كان هذا الفضع داعي وهذا داعي وهذا داعي والدعاء إذا كثر من, من الأشخاص قرباء من السجاب قد يكون في المامومين من يكون اخشع واحضر امنا واخلص دعاء واصلح عملا فيكون اكرم الى ان يجيب الله دعاءا ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاه إذا دعا لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فراغت ومسح بهما وجهك رواه أبو داود وابن ماجه. مسح الوجه باليدين باع الدعاء قد أنكره كثيرا من الظلم وحتى رؤية إنكاره عن شيخ الإسلام المتينية وغيره ولكن الجمهور على أنه مشروح وهذه الهاديث قد ضعفها بعض العلمة لأن ذلك لم تثبت عند سبيل من المحققين ولكن تتبعها آخرون وجدوا لها طرقا تصلح بها أن تكون مقوية متقوية صالحة لأن تلعننا بها هذا من أجهة الأحادي الخاصة وهناك هذه الأهمة فمنها أنها ثبث لحبيب سلمان أنها عليها صلاة وصلاة وصلاة إِنَّ رَبَّكُمْ خَيِيُّ كَرِيمًا يَسْتَهِي مِنْ عَدِّهِ إِلَى رَضَى يَدَّيْهِ أَلْ يَرَضَّهُ مَا قالوا لا أدى أن الله قال الله يعطي العدى إلا رضى يديه فلا يرضى يديه خاليتين وهذا الخير النبي فأطعه وانسلعت به يداه قال أولى أن به ويمسح به وجهه لأن الوجه ففيه معظم الحواس ولان الوجه قد يكون مصدر كثير من الاخطاء اخطاء السمع والبصر واللسان ونهو ذلك هكذا علم كما وذكر ذلك صنعان في اخر كتاب سبل السلام عندما تكلم على عن هذه الحديث في اماكن اليدين قال التعليل أن اليدين إذا رجع فيهم هذا النصير فأولى بهما أن ينسح أولى ما ينسحوا بهما الوجه وألقوا بها هذه أحاديث وهنا كآثار كذيرة الغد السلس أنهم كانوا إذا رضوا أيديهم بجعة لم يردوها حتى ينسحوا بها وجوههم فإذاً والصحيح أنه لا يستنسى إن شاء الله لا يسخذ الوجه باليدين بعد الدعاء سواء أنه قنوس أو خارج الصلاة يدعى خارج الصلاة بعد سنة بعد صلاة او بعد استخارة او ما عشبه ذلك يستحب أن يمسح وجهه بيده على ذلك مجموع هذه الأحاديث وهذه الآثام وما في وقرها القنوت في غير الهتري حتى في الفجر لحديث مالك الأشعري قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكعبة نحو خمس سنين أكان يقلتون في الفجر قال أي ابني محدث رواه أحمد والترمذي وصححه وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بيدعة الرواه الدار قطني فقولوا ان لا اله الا الله وصدق رسول الله يقول ان لا شيء الا حديثنا حديثا الا قد جاء لا لا تحتاج الى أجل أنت تريها لا يملنا ما في إلا واحد في المكان. المكان هذا ان وجدنا وجدنا ان وجدنا فيهم ان وجدنا وجدنا ان وجدنا وجدنا ان وجدنا وجدنا ان وجدنا وجدنا ان وجدنا وجدنا يعني وجدنا وجدنا ان وجدنا وجدنا ان وجدنا وجدنا ان وجدنا دار الكتب الدار من عمر نشر آثاره كذلك عائرة مجموع تلك الآثار يدل على أنه مشروع كذلك عائما ما نشر اصطراني من حديثه لن يرجعونها سفرا يعني أن الله لا يرد يرجعون عبد خالية أن أولع شيء فيه من المجهن إذا الأحاديث وإن كان فيها مقال لكن لا يحيك من ذلك لا لجها واتقوى إمام من الآثار عند آل الصالحات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عادون الناس واتقوى لثواب لا تقل عندهم هو مصدر الثواب وأن اليدين فيهما حيران لا رجيم الله على الأرض إنما مشاء الله لا إستكلا لكن إذا ما سحره أيدي هذا ولا يستمع والله ينسح أيدي وهو ما جاء هذا وهو ما دعاء إليه أنا مهاجم الشيخ بطبو جيلة شيخ جيلة معي بنت المسألة كيف ترد بنتيبه ماذا يحفظ كيف ترسال كل شيخ لو فعل في المسجد تعرف فتركت تعرف الله ومعجب من القول لا لا تتعطى لأنه يمكن أن يجد أنه ليساً لعجب آخر ما طرحنا قال القرطة في غير لا النساء إنه حفظ لان الشازعية إلا أنه يقرط في الهجر وتبعهم إلى الآن يقرطون ولما يؤمن لهم ان الشازعية قال يقرط في الهجر فإن قالوا لأي شيء يقرح لن يجدوا ما يدعو به إلا دعاء وقلوة المتحى النبي يجاء عن الهسن فصاروا كلما صلوا الصلحة وزوا عيديهم بعد ضكعة الثانية بعد ضخور ودعا لالهم اهدنا في منهديك فإقام لهم مدد على أن هذا الدعاء مشروع في صلاة الهجم إذا كان الغسول يقلط فيها فبأي شيء يدعو يأتون بالدعاء يدعو به ويستعملوه فاما ان تستعملوا الدعاء أم علمه من يقلط به ذو صلاة متر فلا يصلح ذلك لكم. يكن استهدوا كل خال عندهم أهل على مشروعية القلوة في الغسر ولكن في الهجم ولكنها مختلفة. وقلت لكم قبل قليل أن أعرف من الصلاة ليه تتسلم على دائش مطيم وغير هو يوم قد تتسلم في في آخر كتاب الصلاة سلامه على القروس والأذنة التي اتخذل بها حيث ذكر أن الناس فيه ثبثة عقصان منهم لن ينشره كليا ويقول إنه ببأه ولا قروس أفلد ومن من يقول انه يقنط في النوازل ومنهم من يقول انه يقنط دائما في الشافعيه الذين استدلوا بقوله بحديث ما زال يقنط في المجد حتى فارق الدنيا فان هذا دليل على الامور ما زال يقنط حتى فارق الدنيا هذا حديث صحيح كيف يجيب عنه الآخرون يقولون اكلت طول القيام ما زال يقنط في الفجر يعني يطيل قيامه هذا شيء يعني ممكن فان الله امر فيها بالقيام يعني الرسول عليه الصلاه والسلام شارع فيها طول قراءه فاذا كونه يقنط في الفجر يعني يطيل القيام شيء محسن معقول يمكن أن يحمل عليه هذا الحبيب فأما الاستمرار على القنوص الذي بعد ذكوه بعد العلوم أن بالضرورة أنه رضيه الثلاث والسلام وثالث ثمثت الأحاديث في الصحيحة أنه نغيره أنه قلت شهراً يدعو على العلم ونكوة من العصية ونحيان مدينة الله ورسوله الذين قتلوا القرب أهل المعونة ثبث أنه, أنه استمر يدعو عليه وثبث أيضا عن ابن عمر أنه استمره عليه الصلاة والسلام يدعو على أناس من الخفار بمكة يدعو على يقول إذا رضى من الغفور اللهم لبعن هلان و هلانا و هلانا وذلك يدعو على سهيل بن عمرو وتلخاره ابن هشام فأنذل الله تعالى ليس نجد من أعمل شيء فَيَسُبْلَ عَلَيْهِ الْأَيْعَذِبَهُ لَيْنَّهَا الظَّارِيُّهُ لَيْنَهَا الظَّارِيُّهُ فإذاً يظهر ويتضع أن القنوة عند الدوازل مكروة وأن الاستبار عليه وليس لمسروع وليس عليه ومع يدل عليه قولا للصحابة إنه مهجس وأن الصحابة كما يقول بخلق عطاشدين ما فعلوا ما قلتوا بعد الهجة بعد الغفو فإذا الصحيح أنه يقنة ذو الهجر أحيانا لا دائما عند النوازل وأنه لا يقنة فيها بهذا الطرس الله المهدنا إلى آخره وإنما يدعى فيها للمؤمنين مثلا ويدعى على الكافرين ويدعى بتخليص المستضعفين ونحوهم كما قال النبي عليه السلام في دعائه الله اللهم عندي سلمه النهشام والوليد النوليم واياشد نبي ربيعه والمستضعفين للمؤمنين اللهم اشتر بقعتك على نبرا واجعلها عليهم سنين كسنه يوسف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 يدعو به بعد دخوة ويجوز أن يدعو به أيضاً المأمون أي أن يدعو به المأمون وإن جهر ورفع صوته وجعله قلوثة حقيقيه وأمن على ذلك المأمون لا بأس بذلك شاء الله فيما في إذا نزلت في من كل مئناً عزلتهم لا أن بهم عدوا عذوان أو لذلا مريضا يخاف انتشاره وبشوه المسلمين وما أشبه ذلك فحينئذ الذين القلوب أقلك عاملا أخافا أنه أنه يقولها على أشخاص وعلى أولئك الأشخاص ولكن يضع أسراط بحيث أسمعه القريبون سمع القريبون مثلا منهم الذين منهم نحو عشرة أبر او أشبه ويظهر المدعيبين مع تارية العرب حسنا يا شيخ من المسلمين الآن في نماذج المسلمين داخل حسنا في البلد الرسل يعني الوازن مستنى الرسل بالخيرات كلها ولكن ليست عامه الذين هم لا يزالون في ساكن وفي غازيه ولم يحجب بهم شخص ولم يزل بهم ضرر ولا يحرمون على وجههم لا ولقيت لا, لا شك انهم يعني لا ما... لا يشغله وإن لو كان كذلك لكان أحوال السنين كلها ألفين وعشرة لا يخلو زمله من العلماء فينا وهناك أراضي في الله البلاد يتحدون وينقذون يشغدون فإذا نخل... فاذا يقول الذين لنا قريب منهم ولا لنا يقول وهلاكهم السلام عليكم طالب الدرس هذا تنطاقوا يعني اذا حاولنا ان يوقف عندنا او حاجه الصلاه هو خير من كل شيء ولذلك لا لا حديث النبي ان الامر المسلم من من يعني قلنا الله يعمل المسلمين لا منهم الاسلام يعني يستبعده فجاه اهمهم نجاة المسلمين سيظلون ويحرسوا على تحقيقها ولكن ما قد يذلون ويقولوا ان ياكرسوا كل سنه هو هو يعني من آثاره الحديث من لفه الحديث أنه كان يهلو بأن غير يهودي ليس تجاهه ليس تجاهه بطراس متى قال بطرس لا لا لا إشارة أنا أقول أنه سجل الذي أنا سألت سألت صح لكن لا تنجم الهجاب المسادة وليس جانه وحيح عن هجاب المتراض وإلا لنقلها باستهر ونقلهم الجلع وحيح وحيح لنقلها من أهراض وأفضل الرواكب سنة الفجر لحديث عائشة مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه أحمد ومسلم والترمذي وصحاها وعن أبي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو تردكم الخير رواه أحمد وأبو داود ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبه فقال نعم بين المغرب والعشاء ثم سواء ذلك ثلاثه او هنا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر والله حاتلا فذا ذلك النجم هاتلها يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاض عليه من الحضره ويحث على فلقه هنا كل حال وذلك يؤمن على هذه انهم خير من الدنيا وما فيها وما عليها وذلك من الملائكه لأن هذه الصلاة ركعتان الهجر ركعتان فتأكدت السنة ليكون ذلك يبرنب إلا في عددها هذه الصلاة هذا لرتعتها ووقتها قبل الصلاة هذا هو الأصل أن نصليها قبل أن قبل أن تقال الصلاة لكن قد تفوت فاستفوت بصلاة الفجر تقام قبل علياتها فلا يتمثل من صلاتها قبل الفجر قبل الإقامة هنا إذن فإن وثق من نسله أنه سيصليها بعد الطبع الشمس وارتفاعها إذا رضح فوجلت في النهي فهو الأول وإلا جاذا يصليها بعد الصلاة لأنه يبين ذلك حديثا منه فرآه لمن يصلي معنى الهجر غشاتين فان شرعنيه فأخضره بأنه من غشتانك أبنى الهجر فساكت عنه وسكرتم عن سلمركة يقرأ يليهما من الأفضلية والأهمية يصنف المغرب لأنه أيضا كان عليه السلام ويحارب عليهما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 وكذلك حسنة العشر هذا بسعثاني بعد العشر المقية متساوية في الأهمية والعكلية لكن هذه الرواتب العشر لها أهميتها حتى ذكر أن الذي يخل بها أو يتركها ويستند على تركها أن ذلك يقنحه عدالك وترد به شهادة أهل. لأن المحافظ على صلوات قبل الهدايا ووضعها لنا لله على محبة الصلاة. الحبيب الكريم إذا أشأ قال لها بناتنا ثم وضعها بناتنا. وأيضاً فإنه ورد أن هذه النوافل تكمل نقص الهدايا. الحبيب المصطفى صلى الله تعالى ينظر في صلاة العيد. لانه اذا كان يحب ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان ونجد أيضا الى أربعا بعد النبهر ونكر ذلك الملقين وغيره ورد بحديه أنه نجد وإن لم يفعل ذلك ولكن أكد ورقم في ذلك ونجد أيضا إلى أربعا قبل العصر الحديث النشور أنه قال رحم الله ورأى قبل العصر وثمالية عشر لها لم أدد أرض الظهر وأرض عقم العلها وأرض عقم العصر هذه هي عشر وأرض عقم العشر فستة عشر وركات الثالث بعد الهجر ثمالية عشر وقد استمعتم من بعض المشايخ أنه هناك بعض العباد والأرض العنم يستحب الزيادة على مراتب عشرين ركات عشرين مكاتاً قبل الهرائم زيادة على الظوافر لتصبح ثلاثين يعني يصلي قبل النهر ستاً وزعندها ستاً ويصلي قبل النهر الأصر أرضاً وزعند النهر ستاً وزعند العشاء ستاً وقبل هذه لتصبح ثلاثين أي يعني ما في الله الذي هو عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد اللهم على الحديث عن ان على سيدنا محمد بس قراءه كصايده بتدير اقول والله بره خلاص كويس لا تحيه ترى هي الكلمه اللي بتذكرك من حد عاش هذه شيخ على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لصلاه على المصلى صلى الله عليه وسلم في اخر القنوت الشيخ محمد المحامدي ذكر عن شيخ الإسلام خير سلام ونقنعنا المعقل اخشى يعني تكون في صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هوش بدع يعني نصلي <متدلق> على الصلاهيه صلى الله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 جميع بصير عالم متكلم قدير يعيد العالمين كما بدا مريد مريد إراد مريد أراد الكائنات لوقتها مريد أراد الكائنات لوقتها قديم قديم فأنشى ما أراد وأوجد إله على عرش السماء قد استوى وضعين مخلوقاته وتوحدا.